وإذ آنَ نَداءُ تُمْ إِلَى الصَّلَاتِ كَخَاضُوا حُزْوًا وَلَنْ بَذِكَ بِأَنَّ نَغْم come mm -hmm. مَلَّنَّهُمْ وَمَا هُوَ غَضِبًا لَّهِيَ وَجَعَلَ إِنَّهُمْ مُرْقِرًا دَؤًا الْخَمَانِ دِيرًا وَالْبَدَ قَوْت كَانُوا وَاضِلًا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ فروا هم قد خرجوا به وترى كثيرا منهم يسارا يَخْمُشُ لَذِي سَمَاءٍ يَصْنَعُونَ وَقَالَ وَلَئِنْ أَتَيْنَكَ مُذَنَّكَنَّ فِي نُجُمٍ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الرُّؤْدِ كَطُغْيَانٍ وَأَلْقَنَّا <تصفيق> بَيْنَا وَيَنْسَاهُ النَّفِرُ أَوْ ضَفًا